قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنح على ما يشاء من عباده وما كان لنا أن ياكم بثلقان إلا بإذن الله وعلى الله فلتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرا على ما يتمون وعلى الله فاليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرج أنكم من أرضنا أو لتعود النفيم اللتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الاضم من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جب بارٍ عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجضعه ولا يكاد يسيره وي فيه الموت من كل مكان وما هو بمجيد ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد مشتذ تِهِ الرِّيَاحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ